المخدر. من هو الشخص الطبيعي بالنسبة للنظارات أو بالنسبه للأيروب ف الشخص الطبيعي الأولى لو رسمى عندنا غريب شويه اسمه I-Metrovia هو الشخص I-Metrovia يعني في فيه هو الشخص اللي لو فيها جيعا البلل وقعت على الانين هاتين أجاع البلل هنتجمع فيه الشبكي هنتجمع على الرجمع وعلى شرق كم نقطة على الرجمع بوان هو در شخص I-Metrovia الاول نقطة في التفينينا بتاع I-Metrovia يعني أقول It is a state of retraction كم which, barrel and rails, can put on a wind on واحد ممكن اجيب لك واحد افروفاً واخذيه يعمل نفس دين قلت عليه تفسر بس دي منزل لو واحد هايبر متروف المفتوضة بتاعته بي جافع فينا ورا ريزة ممكن يجيبها على لتنا؟ ايو؟ ممكن يجيب الاشعة على لتنا هناو؟ بس هيطلع الأشعة دي من هنا لن هنا ازاي الاستخدام ايه؟ تستخدم ازاي دي واشعة دي طلعت مفوط الجمع ورا رسنا ازاي يجبها على رسنا؟ تستخدم <تكلمش> الاكموليشن المزارة <تكلمش> ده طويلة لكن باستخدم الاكموليشن ممكن يصلع مع عنين مع النور بس انا في اي ديفنه لما اطلع عنين مرة الموضوع بقى <تكلمش> الاكموليشن لكن في اي ديفنه هتقول جرة while الاكموليشن is completely relaxed يبقى ده انا قلته ما ايه ده لان هو الشخص النورمال هو حاله من الابريفركشن التيك اوف ريفراكشن اديوتي ده للريت كام تو لوجت الابوينت عند عينك دي اول نقطه في الديفينيشن دي نقطه في الديفينيشن انا عايزك تتخيل هو بيحصل في الحقيقه ان الاشعه من الريت تمام فبيفضل الحي بس انا كنت جاي بره ايه كلام بره لو الاجزاء طالعه من بيتنا هتجيب العين ازاي اللي جاي بلدنا الجامع على بيتنا طب واللي طلع من بيتنا يطلع بره بيطلع بره صح كده اللي تجمع تجمع بالليل صح ايه تجمع في بالمالا نهايه في ال A3 الكلام اللي انا قلته ده نظري ان نورمال ديفيشن الايمتروبيك ديفيشن العايره الطبيعيه او الانسان الطبيعي لايت ايمرج فروم ذا ليه في ضعاي ايه صح we'll اند ذس يعني لو من اتجمع في الانفينيتي طب اللي جاي من الإنفرش. يعني لو من بلد يتجمع على الايه على رتنا. لا الشكل على الالعظام والانفانتي في الناس الوضع نفس الوضع عارف كل اللي كل يعني يعني اللي كل كده خدنا الجماليا العيال الايه او الشخص الايه نورمال نراجع مع بعض الاشعاع البارن هيتجمع كمان فوق اللي جايه من ما هي هنتجمع هتجمع كمان بولنت اون بس بس شخص واذا كليه الكونجليدج ريلاكسر نظريه لو الاشعاع طالع من الريتنا هسيب العين باراليل تتجمع فين في في انرجى اند تريدنا اور بول يا هو <تصفيق> <تصفيق> لا هو الأشعة اللي عمليانيك إذا هتشوف حيث؟ لما تخش على عينيك هتشوف لكن ده ده باسمه اللي نحن ما بتحصلش ها حتى نشوف المالم هيا هي. يعني إذا هتشوف الحد المالم هيا؟ ما يجي لك يوين أي يعني ونبين يا مفتوح تشوف على الأخل ها فاللي هتشوفه تغير كل ما يعني فيها ثلاثة في حاجة تالية هتفثر على الجزء. ان كل ما ببقى كل ما بجدهشها بيدري اه بس لو استكى ما تفقد الآخ ودي تلزل ها نعم بدي تلزل نعم طيب آآ آآ تعالى أمثلة للناس الآمتروف بقى آآ يعني نوم والمتروف يعني نورمان يعني ما هم الآمتروف بقى الآمتروف نورمان أمثلة على رنهم بطفين أنا ما ندرسهم بالتفصيل لو واحد الاشعه الباراليل اتجمعت قدام الريتنه بيكون مايوبي لو واحد الاشعه الباراليل ورا الريتنه بيكون لو واحد الاشعه اتجمعت على الريتنه بس ماي مش شوبول بيكون اكتغمات طبعا هناخدهم كلهم بالتفصيل ان شاء الله فاداه بالله ايه اللي يخلي وعين هيبردولك وعين ايه نورمال ده هي العوامل تفاكسر زي تقفز زي هاي اذ ان اختي جلستي حتى ايه الاكل جلستي وزراي طول العين والريتراكتيف باور وزراي طول العين يفرق طبعا ده اهم حاجه العين النورمال طول هاي من هنا لهنا أربعة وعشرين مني لو واحدة يعنيه جبرت شو غيرت أبقى أولوك دين لو واحدة يعنيه جبرت ده الموربع هو الأشخاص بكما هي طيب لما, لما العالم دي تكبر أشعر روض من عنها ليه بيه؟ ده مربت لو واحدة يعنيه جبرت روض من عن أشعر عتي بو رفت رفت كذا العالمة يعنيه جيرة هي أولوك صغيره يعنيه صغيرت يبقى أشعر تنظر طيب بقى يماعة قلنا كل ما العين بكبر أو بظهر واحد مني الافتر على الريتراكشن قد ثلاثة 3 كل ما ميلي انكريز او ديكريز طول العين يغير الريتراكشن 3 ملم بقى كل ما تيجي ده معنى ايه ملم أي طيب لو العين بتغرد 2 ملم و3 ملم العين هتروح على مين طب هتغرد على مين طول العين هيفرق تاني حاجه كومه العين اللي كانت باور وضوء طب مين اللي بيأثر على ذات الباور والضوء حاجتين الكيريترا بتاكل يعني انترين يعني ايه اثر طبيعي يا كده يا يعني الكيريترا ولا الكورنييا قول دي. دي دي وعايز هارون طب لو عايه عيان الكيربتور والذاكريه دي انتوا كلام طب لو عيان معامل الانتثار فيه امراض كده معامل الانتثار للذا ما على زود اي حاجة يبقى قال اي حاجة يبقى ما بس كده. يعني زود طول العين زود بقول لو جيت المكتب عندي قدامك مفيش اقلل اي حاجه من دول كده هيبرتوز يعني لما نيجي ناخد ادباب المايوبيا اقول لك كل الحاجات دي بايه تبتدي لما نيجي ناخد ادباب كل الحاجات دي تبتدي ماشي يا يبقى احط كده بصوا هتلاقي الانواع هتلاقي المايوبيا اقول لك عندنا نوعين من المايوبيا ادي دي المايوبيا ورجعه المايوب يعني ايه المايوبيا والمايوبيا <تصفيق> المايوبيا ده اللي كبر وفي ما لو بيثانيه طالعه ان لو جالك باور ايه ولو ولو بسيط يقول لك عندي كيربيتشر مالونيا وعندي انديكت مالونيا يعني عندي مالونيا فانا انجليش في الدربتشا. وعندي مالونيا ظاهره انجليش ليه ريفلكت ايه ما هو واحد اكونيشن؟ لا هو ليه ما هو انت في الريكورد على انها تزود الباور بتاعتنا عشان تشوف القريب مش حاجة حاجه لو واحد نورمال وفي اشاعه للبيه من اشخاص الايه الاشاعه دي من اشخاص البعيد بتقع على عينيه برد خلاص سهل الشخص يطور بلد أشاعب البلد اللي جمع فيه على الريتنى يعني بجل لا رأسه لأسه الكلام هي إذا بقى تنزيل دفن لو نفس الشخص بيبص على الحاجة ميلا الأشاعب تقع عماني بقى على الحاجة ميلا الأشاعب تقعش على إيه بقى على حاجة ما تقع حل إيه أسفل شخص بيه طريب الثنى أنا معاني خليل إذا يتبتن بذيه بقى ومعليه ليه لأنه يريد ان انا اسمه الله أحمد نير مثل اي عياجي يبص على حاجة مير منشفتاش لأن السروق تيجي وراء في الأمدغلة تدير في ايه؟ وده اللي استمرت بقى المطوطة الأمنات ده هو ده اللي يشكل لك الايه؟ لأ جماليشت تروح اللمس بشكل الاعتماليشت تروح اللمس دي تزود الكربشر بتاع كم لما اللمس التربشر بتاعها يديد وتبقى مور باورة بيشت يحصل ايه بالنقل؟ تتعرف ده والع ja, maar Is the ability of the to change its ik zeg? Je hebt het over de power. Zie Niet is de normaal. is een hele heerlijke, heerlijke, heerlijke, heerlijke, heerlijke, heerlijke, heerlijke, heerlijke, heerlijke, heerlijke, heerlijke, heerlijke, ده ده ما انت بقى ما اتكلم عن النار اه ما هو اللي بيتمم اللي خلى الكمبيوتر يشتغل بنرده قلت لك الفيتشر قدامك هي ايه هيتعدي قال لي قد قبل كده باليوم مره خطافه السور دي الكريديتور قدامك هي دي بص ده عليه وده الكلى اللي موجوده جوه الكلى اللي في عضله اهي نجي العضله دي يا برضه ده الكلى المطره انا الشمال لا دي هي رينج لما تحصل degradation بيحصل ايه في رينج هو التاكو ده لما het is alweer. De kilometer is niet akker. Until we zitten met de busteel. Until we zitten met de kilometer. De kilometer is niet akker. De kilometer is akker. De kilometer is akker. De kilometer is akker. De kilometer is akker. De kilometer De is akker. De kilometer is akker. De De ويتشكل بيسه ما يجيه اكثر ده ايه طويبات بيس قديد ما ايه؟ انا اقول ايه ايه نقطة الجيلة ده احنا قبل نفضلها منانو الاوراض الحصة جايزة في واحد ده أو كل الناس عندهم مقطة على ايه من ايه و اثنان من ايه عن ايه اصنعه بباربور اثنان هده كم ثلاثة؟ ايه اللي بيقول بصوا يا جماعه ورونا عشان نقرا في اللي محتاجينه طب لو كل ما اقرب الكتاب من عينيك كل ما, ما لاحتلك الاكوموديشن إيه؟, ايه؟ كل ما تزود الاكوموديشن تزود الاكوموديشن لحد في مرحلة من المراحل الاكوموديشن يخرج ما هو الاكوموديشن ده له حدود يعني اقدر اداول الكي بيتر ده اداول اداول ما اخري يجي طيب لو ضغطت وقربت الكتاب اكتر بالكده بعد ما اللي كله خلص الكتاب هذبني أقرب نقطة حضرتك تشوفها واضحة تسمعيني البيت ومان هي البيت أقرب نقطة الإنسان تشوفها واضحة عشان أتأكد أنتم مهني أكبرت الموضوعين عن البيت مكس مهني حلقا طب كل ما أرجع الكتاب أرجع الكتاب أرجع. لحد ما ينفل كل ما لا تنزيشني لحد ما نقطة نقطة بعيد تسمعي الكبار لا يا فار بوينت اضع النقطه شوفها واخدها يبقى كومبليتلي ريلاكسد الروليكس كومبليتلي ريلاكسد الروليكس اخر النقطه اللي بقيني هناك اكلنيها فار بوينت في شرطتين لما صفر شرطتين من غير ريجوليشن يعني عشان ممكن اللي بعد اللي هو اللي هو بعد اللي بيجي ده بالنسبة لأكموديشن أجلها بردود. قمت بخصة واضحة، استخدمت شوية أكموديشن عشان اشوفها يلأت ما لا، لأ. فاردود، أبعد نقطة لأكموديشن، وليس بالأكموديشن يبقى ايه كومبيليكلي ريلاكيشن. ماشي؟ دي صرع ما بوينت فيدي. في ناس عندهم بوينت على كثين أو ثلاثين أو على على حسب قدرتك على الـ الاول الأول يعني أنت على الـ accommodation عليه قوي قوي قوي قوي تسيزة تقرب تقرب أقرب لو هم دعوة accommodation غير ما يضعش يقولها بالكتاب لأني لعلي شوية accommodation ايه؟ هيخذ يبقى قرب وضع لنين بونس يعتمد على الـ على الـ accommodation تبقى يعتمد على ايه؟ على كن العيان كل ما بنكبر في السن كل ما قدرتنا على الـ accommodation بتقلي لأن الدنيا تبقى نشفة كيلورج كما عدت الشعب تزول الكريمشرة بضعك كل ما تكبر بص كلها اللي ما تتوقع عندهم كل ورث عندما تتوقع خمس سنين نعمل الأطماريشان معاني أولي وما تتوقع بص عندما تتوقع عندما تتوقع زيرو. زيرو. جاسكا إذا كل ما قدرتنا على الأطماريشان بالأيدي صح؟ طب مين جارة عايزة روما كما يقول كل ما نجب والكل رب نجب والأزوب من عينينا ولا تتبعي ه بوندي. لما كان الفار بوندي، كل لوح عربي ما كان الفار بوندي. كل لوح الفار بوندي أنا. الإنسان يجلس رجل الإنسان طبيعي في المبيت. الفار بوندي في الإنسان الما يب. near في the Mbi in front of the الشخص الهيبر بتغيب تبقى نقطة تخيلية بارشل بوينت بيهايند زا اي طبعا اتبعدين كم دا كله باش نرى اشتاع فيه كان باحد عام ايه اعود بقى كم دا بشك الشرق عشان تعب مكان الفارغوينت فيه قنون مكان الفارغوينت هو نجان التقاء الاشعه اللي طالعه من اليدنا تمام تعال ونشوف الاشعه اللي طالعه من اليدنا ايه هي هيتقابل فين ده ونفس ونشوف من هنا هتقابل فين ده في مكان الكلام من اليدنا هتقابل الفين المدى نهائي صح يبقى الفار بوينت فين في, بوين في النهائي طيب في الشخص المايوب الاشعه في بتاعته قوي. قوي. قوي. قوي قوي عن... قويه ولا ضعيفه صح تعالى ولا لما OKeleten Hoy van mij from the island, leave the eye, conversion. the, the eye. So, the far going foe. Floesjd mij haar al aprِ, april mag además her, op etab Muweha血 awa agage from the the eye, Convast. Zo, so, de the voorbeeld the is in front of the eye, ooi, dan de je het opgepakt bent, is het opgepakt de het مكان تجمع هذه الأشعة هو الفار بوينت اللي جمع فيدي تجمع معنا ليه بقى؟ وعملت بدا كده وعملت بدا كده الأوم الضباعي نفتح للفار بولد نقطة حقيقية الأول تخيري فيه؟, <تصفيق> <تخيل> فيه؟ <تصفيق> <تصفيق> وورا لأيه؟ لو أنت بزيزة الكاملة اللي الله العظيم يا رب فار بولد وورا يعني هيشوفها بأداء؟ <تصفيق> هقول لك الكلام ده ايه؟ كلام تخيلي. الانفار بوينت في خط الهايبر بيترو نقط حقيقيه ولا تخيليه؟ تخيليه قدام العين ووراها. راجع شويه. بوينت بيهايبر يدار. ليه؟ اهو ماشي عشان فاكر ده. خيالية. عين نقطه خياليه ورا العين يعني ايه؟ يعني نقطه مش موجوده. والهايبر بيترو بندوش قدامك. النقطة الخيرية هو اللي اين يعني ريش هو المدعينين عندهوش فاردوليس مفيش عشان فاردوليس تسمع فاردوليس لان تبقى ريشها واضحة واشوفها واضحة من غير ايه الكلام ده عنده ومازل ايه ما هي اي واحد هي برسلوك اي مقطع قدامه اي مقطع قدامه تجمع فيه الاشياء على بعض الناس واردتنا عشان يشوفها شوف لازم يعمل ايه يعمل ايه يعني عينه بتدور عماله تشوف اي نقطه قدام وتشوفها من خلال اكوموديشن ده كل ما بتبقى ورا وبتشوف هو وهي بتدور الحاجات البعيده بس بالاي؟ بس بالاكوموديشن عشان كده يعتبر ما عندوش فار بوينت فار بو؟ عشان الفار بوينت ده ما بوي لان بشوفه والاكوموديشن ريلاكس في الطف وانا بشوفه هاي غير ايه؟ ده هو بيصنع عينه عنده في أبعان دول فردوك أو ربما يجب أن تكون مضوط نقطة تخيلية وراء الايه وراء العين دكتور عام الوقت انت ان يعني اللي هي المايوبية والهاربا عشان العربة القوية سيدة بالنسبة لديه المايوبية عشان نعينه كبير والعربة السليمة قوية كده بواسطة الحياة لا تعرف هيك على كذي فاربويند من فين؟ يؤمن فاربويند الحياة فين؟ ايه إيوش؟ نشوفه ما؟ فاربويند في في في في في في في في في في في في في في في في في يبقى المسافه ما بين النيل بولد و الفار بولد ما ناجله بالاكومديشن الاكومديشن هنا مكتئب وهنا مانيوم لو طرحت الاكومديشن عندي ميل بولد ما قعدت الاكومديشن عندي الفار بولد يبقى اسمه ايه لا انت بتشيل خلاص اخر حاجه هنقولها بقى يعني ايه كلمه زيوت بشر يعني واحد قيام قوه العكسيه لو عندك عدسه الجار بتاعها وزن داوته وضعها الجوري قد ايه عندك عدسه طولها وزن داوته بتجمع الاشعه على بعد قد ايه 2 سم يبقى الوان داوته وعرضه 2 لو عامل عدسه طولها 2 دي 2 داوته اهي 2 داوته بتجمع الاشعه على بعد قد ايه 100 على الضلع بتجيب لي تالتي لو عندك علاقه اقوى 4 داير وداير برضه قد ايه 100 على 4 يبقى كام كل ما أقوى. كل يبقى صح يبقى دي بتساوي 100 على ايه اختبار تساوي 100 على البول اختبار البول في الطن او هو هو دي واحد على ايه فتجيب يبقى بايه الجذر البول هو الطنقل بين هقول لكم بطلع عشان نلخبط على اللي موجود دي في يعني مية. بار؟ بار مية على البول دي جذر البول يعني لو عندك عدد على ساعه ولا دوري خمسين طن تعب تجيب الدور مية على خمسين اذا دور كان ميه فلو عندك علته قوتها اربعه تعب تجيب الدوري مية على الموجود في الجير التاني ميه على الموجود في الجير التاني ازقلهم دهم المثال اللي تعبت المال مشيك مفضل